وإنا إليه راجعون فإذا كان الكل راجع علم أنه موقوف ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول أعد لكل سؤال جواب أخي إن لم ترجع إليه اختيارا فسترجع إليه اضطرارا إخوتي نستمتع بمنزلة الإنابة مع شيخنا الشيخ حازم أبو إسماعيل حفظه الله تعالى وكنا ذكرنا أن الذي أهلك الناس وأوقعهم في الكفر أنهم ينيبون وقت الضنك والشدة وقت الفاقة والحاجة فيقولون يا رب فإذا كشف ما بهم من ضر كفر. وارتدوا وأشركوا ورجعوا وهذا منتهى من يرجع إلى الله بعد زنب أو زنبين ثم يعود مرة أخرى ويرجع ويعود ويرجع ويعود يخشى عليه في النهاية من قول الله جل جلاله ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله نعوذ بالله من سوء الخاتمة فذكرنا أنه كما رجعت إليه اعتذارا فرجع إليه إصلاح والإصلاح بالتخلص أو الخروج من التبعات والتوجع للعثرات توجع المزنب العاصي إذا علم أن الله كان مطلعا عليه كيف نتوجع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين فظلت ذكرت في اللقاء السابق الحقيقة عبارة يعني أثرت فيها وربما ضاق الوقت عن أن يعني وعبر عن الانفعال الذي فعلته بها وهو إننا هو إننا أصبحنا في عصر ربما يصعب على الإنسان إذا خرج خارج بيته وعمل الناس لمدة ساعتين ثلاثة ألا يقع في ذنب أو معصية أو شيء هذا القبيل لأن العصيان الآن والذنوب الآن صارت لها هندسة هندسة العصيان يعني لم تصبح مسألة تلقائية وإنما أصبحت مقصودة مخططة بحيث لا يستطيع الإنسان أن يعيش حياته في وسط مجتمع. سواء تعامل مالياً مستقيماً نعم نعم لا يستطيع أن يعيش بهذه بهذا الطهر وهذه الاستقامة إلا بمش شاء الله ربنا يعني يقدر هذا الجلال والاكرام إنما الواقع أن دائما الطاع اجتماع طائع فرد مع مجتمع طائع يعين على الطاع إنما إذا كان لا يحصل مصلحته إلا برشوة وإذا كان لا يصل طريقه إلا عبر شارع عليه مثلا إعلانات بالغة الفجور وإذا كان مثلا ومثلا ومثل مسألة غير عادية ولذلك ربط الإنابة أو ربط التوبة بالإصلاح أوه. هو ضرورة لاستمرار التوبة وللخروج والإقلاع من الذنب لأن ولذلك سبحان الله في تلك الآية الرائعة بل في كل آية. أنا لا أريد أن أكرر تلاوة الآيات مرة أخرى. نعم. إنما لا لابد من الإشارة فعلًا إلى هذا المعنى. يعني سيدنا شعيب الذي أسند القرآن إليه، أسندا القرآن إليه صفة الإنابة. قال هذا في في تماما في المعنى الذي تفضلت حضرتك به. سيدنا شعيب ما هو قبله هود أرسل إلى عاد، وقبله صالح أرسل إلى ثمود شعيب أرسل إلى قوم لأول مرة في الأمم لما نشوف عاد وبعدين نشوف ثمود وبعدين نشوف لوط قوم لوت سنجد أن قوم شعيب كانوا قوما فيهم حكاية الرشوة والتطفيف المكيال والميزان ويخسرون واللعب ده اللي موجود في المجتمع فلا ماذا قال شعيب عن لا. الإصلاح قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاحة ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب, أنيب. فالحقيقة أن رب وكذلك يبقى إذن إذن في هذه الآية لارتباط بين الإصلاح وبين الإنابة أو بين الإصلاح والإنابة عشان أهل اللغة العربية لما أعمم واحد يخلي باله منهم فالارتباط بين الإصلاح والإنابة واضح عند الكلام عن إبراهيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب, منيب. نجد الرابط بين انصداع القلب والتوجع أواه منيب إذا ما من نبي من الأنبياء ذكر الله له صفة الإنابة إلا وربطها مرة بالتوجع ومرة بالإصلاح وكذلك داود وظن داود عينا من قبل الرحمن خليفة في الأرض وقاضيا لا. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم الناس أنت شغلتك تتولى الحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى داود وظن أو... داود أنما بالضبط أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب لا. ولذلك ال... ال... إذن سليمان ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم اناب بلغ من لوعة وتوجه سليمان أنه قال له يا رب أنا إذا كان قطيع من الخيل شغلني عنك قطيع من الخيل شغلني عنك فأنا من توبتي أنني أريد ملكا لا يتصوره بشر بعد ولا يأتيه لا ينبغي لأحد من بعدي لكي اقوم فيه يا رب موقف الطائع المصلح في كل هذا الملك يعني انا وقعت في سرب فيه على صغيره لا الدنيا كلها مش وما تديهاش لحد تاني يا رب لان اللي بياخد دنيا كتير بيضل انا بس عايز اوري ان انا من اصحاب العزمات في التوبة اللي هو الاصلاح اللي بعد التوبة ولذلك قال لا ينبغي لأحد من بعدي ليه لان ربنا سبحانه وتعالى قالها صراحة قال ده احنا لو ادينا الناس كثير كلهم مش هيبقى فيهم ولا واحد صالح ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لولا أن يكون الناس أمة واحدة أي على الشرك والضلال والفسوق والفجور والعصيان لا يعرفون الله ولا يرعون حق الدين كنا الدينهم كثير جدا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم الزخارف بقى والسقف والمصاعد والفضة والذهب كنا متعناهم خالص بس كلهم هيكفروا ساعتها كله هيطلب كله هو مش هيدا فيه ما يكون الناس امه واحده ما فيش ولا واحد مسلم وقال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض خلاص ما فيش حد هيبقى عادل ما فيش ما فيش ما فيش عدل سيضيق كله هيبقى لبغوا في الأرض فسليمان قال يا رب أنا مش عايز حد ثاني ياخد اللي أنا طلبه حتى لا يكون الناس امه على الشرت لكن انا اريده لاقول ان من توبتي عن ذنبي الذي سببه سرب من الخيل ان يكون عندي الطير والحيوان والريح والجن والإنس ومع ذلك اظل فائما على طاعة الله نعم. هذا هو الاصلاح مشهور عن سيدنا داود اوه نعم التوجع للذنب نعم وانه يعني يذكر في الإسرائيليات لا نصدقه ولا نكذبه نعم لكن... أن داود نعم. عليه السلام نقش الخطيئة على يده وأنه ظل يبكي ذنبه ثلاثمائة سنة يا سلام. عليه السلام وأن هذه من الإسرائيليات لا نعم. نصدقه ولا نكذبه لكن سيدنا داود كان فعلا يعني التوجع نحن بنرى الناس النهاردة فعلا من كسرة الذنوب وتوارز الذنوب بصفة مستمرة في, في جنسي مثلا النساء في على التلفزيون او في الشارع او في المقلات تبرج هذا من جنسي المال وكسرت الربا والتعاملات الحرام في البيع والشراء والرشوة وكسرت معاصي الناس وتوروها مرة بعد مرة جعله لا يتوجع لأن كسرت المساس تفقد الاحساس نعم ليه لأن الإنسان لما بيتذوق ذنبه بيتذوق مع أمرين بيخل مسألة عنده تهون يشعر معه برحمه الله يفهمها غلط ويتصور أنه عنده براح وأنه أنا إن وقع مني الذنب فإن الله رحيم والأمر الثاني أنه يشعر معه بضعفه يقول ما هنا ضعيف الإنسان ضعيف وربنا جعل الإنسان يخطئ المعاني الثلاثة دول معنى أنه وقع في ذنب ويريد أن يتوب منه المعنيين دول الحقيقة بي بي بشدول وراء ولذلك الله عز وجل في الإسلام الحقيقة أعطى المعنيين دول بعدا خاصا بهما لو لو لو أفطن أنا كمتحدث يعني في الأمور الدينية والإسلامية أني أنبه الناس إليه يوم يفيقه أوه. أقول لهم أن الوقوع في الذنب ليس هو الفيصل مش عبد يذنب وعبد لا يذنب مم. لا ذا الفيصل عبد يرجع وعبد لا يرجع <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كله ابن أدم خطأ نعم. بس مين اللي يرجع صح مين اللي يرجع مين الذي ينيب من الذي يقوب إلى الله <تصفيق> هو ده الفيصل، لذلك بطء البطء العودة غير شرعة العودة. إحنا آه. ما ب. أي نعم، انا كنت عايز بس اقول إن لما يتم الكلام حضرتك أبدأ. اللي هي التوجع من الزم عند الخلاص من لزت الزم. التوجع من الزم عند الخلاص من نعم. والله ما قيل في هذا وحضرتك اللي أنت بتقوله خليك سياقك لا والله أنا بس ذكرت كلمة برضو في نفس الموقع إنه ال يعني قالها ابن القيم قال إن الإنسان مثلا إذا كان في سفر وفي أثناء سفره مر على مكان كان قد عصى الله فيه أوه. يحدث له أحد أمرين أيه إما أنه مثلا نفترض أنه مثلا شارب والعياذ بالله في هذا المكان خمر والتقى بامرأة في غير طاعة وكذا, وكذا يقول يحدث له أحد أمرين يجد بيمر على قلبه إما أنه يفاجئ بأنه يتذكر لذة هذا اليوم وإما يفاجأ بأنه يعض على يديه من الندم ندمه, ندمة. يقول يا المصيبة كيف وقعت في هذا ولم أشعر ولم أشعر بأني عبد لرب العالمين هذا هو الفارق في مسألة في صدق التوبة هنرجع في الحتة اللي كنت قفت أنت حضرك آسف وهي قضية ان كل ابن آدم خطاء إنما الفرق في اللي يرجع بسرعة سريع الفئة وبطيء الفيئة نعم, الفيئة نعم الفارق فعلا في مسألة العودة في مسألة هو ذي الفارق أن كل الناس يذنبون كل الناس يخطئون كل كل كل الناس يقعون في المعصية ولكن الفكرة الفيصل بين البشر يا جماعة هو من سريع العودة من سريع الأوبة فلما تيجي يجي واحد يذنب ويجي توب يقول ما هو كله بيذنب ورحمة طيب ما هو رحمة ربنا لمن يعود إينا. احنا بنكلمك فعد عد. انما وقع في الذنب فتقول ما هو ما فيش هو تزكت طب ما وقع في الذنب بس عود ارجع يعني مش اقع في الذنب يعني نأذنه لك بالذنوب لكن هذا ما وقع منك لكن عود إلى الله عز وجل الغف انه يرجع وما يتوجعش يا شيخ نعزينه يتوجع للذنب لأن الندم شرط من سلوط صحة التوبة نعم. الندم التوجع ربا سبحانه وتعالى يقول ايه لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع كله يا سلام. إلا أن تقطع كله سلام. لازم يتقطع قلبك حسرة وندما وآلما على ما فرطت في جنب الله نعم. ومن لم يتقطع قلبه في الدنيا تقطع في الآخر نعم. أنا متذكر أني من حوالي أربعة أشهر كنت يعني خصصت أحد الحديث لهذا الموضوع نعم. موضوع حرقة التوبة أيوه. حرقة الألم شعور الإنسان بأنه ينصدع أنه فالحقيقة جاءتني رسائل بعدها تلوم أو يعني عاتبة إنه طيب يعني إحنا أين الأمل؟ قلت لهم إن الأمل مبذول ولكنه مبذول لمن شعر شعر أحس بأن ما وقع فيه مصيبة وأنه يرجع إلى الله وهو في حالة وجيعة. ما... نعم هو اللي هيتوجع ويندم ده هو اللي مش يرجع لزم تاني نعم لكن لكن اللي ما بيتوجعش ومش ندمان على اللي عمله يرجع تاني نعم نعم ولذلك اطباء الـ الـ الأطباء النفسيين يقولوا كده هو أنت لما بتروح المكان الفلاني وتنظر إليه بيصيبك منه من نتيجة تذكر التاريخ الماضي ضيق ولا انشراح هي دي الفكرة. أن التوجع هو الذي يجعل الإنسان إذا تذكر المعصية لا يتذكرها ويت... بتذكر لذتها وانشرحه بها وإنما يتذكر وجيعته أنه عصى الله عز وجل ولذلك ورد في بعض المواطن ناس تاب الله عليهم دون أن يقولوا ربي الفر لي لمجرد ربي أذنبت ذنبا آه فإذا عرف العبد أنه أذنب ولذلك من أروع ما يكون ومن أروع ما وقفت أمامه في حياتي المقارنة بين دعاء سيد الاستغفار وهو طبعا دعاء عظيم جدا وبين دعاء ليلة القدر إحنا وإحنا صغيرين كذا الواحد الحقيقة لما قالوا له دعاء ليلة القدر نص سطر اللهم إنك عفوه تحب العفو فاعفو عنه إذا ده ليلة الأدبر وكانت الدنيا شتها ليل طويل أعود من العشاء للفجر أقول اللهم إنك عفو فين واع والطيبين والطيبات والأرض والسماوات وفين أين دندلت الدعاء الطويلة دي كلها فين لأنا فاهم دعاء ليلة القدر دا كتيب هيوزع ونقعد نقرأه والليلة ما تكفيش وإن و... إنما فعلا كنا كنا لأنه هكذا كانت الأجيال كانت تتعلم أن العبادة هكذا. لما لما يتدبر الإنسان يجد عجبا يجد آية بينة أن دعاء سيد الاستغفار ودعاء سيد الاستغفار ده معاه ختم رسمي. آه بأنه سيد. ختم رسمي إن اللي يقوله ثلاث مرات يدخل الجنة. اليوم إذا قاله بصدق ومعتقد ما فيه وصادق في عهده مع الله. الذي قاله ويموت من يومه يدخل الجنة ويموت من ليلة يدخل الجنة. فضل خلاص مع الجواز سفر يعني إذا إلى الجنة إلى الجنة <تصفيق> ووعهد رب العالمين والله لا يخلف المعاتب. إنما انظر حينما تفاجأ بأن هذا الدعاء على جلاله يتصغر. وأستغفر الله من هذه اللوم؟ ها ما نعرفنا جديدة بجوار دعاء ليلة القدر من حيث؟ من حيث؟ عشان آه آه. من نضبط الموضوع. من حيث؟ من حيث إيه؟ دعاء سيد الاستغفار يقوم على العهد من الإنسان. آه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي عهود حيثيات بناء علي إنما في دعاء ليلة القدر يا رب أنا خلاص أفلاست أنا مش أهدل حتى ده أنا ضعيف درجة أن بذلي للعهود ضاع فليس عندي ما أعتمد عليه من عهدي أنا أعتمد على فضلك أنت اللهم إنك أنت يعني يا رب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عن ما جابش سيرة نفسه لم ي... مش قادر يعني شاعر انه نفسه ما تستهلش انه ياخد هذا القدر انما رحبة ربه لذلك هنا عندما نقول ان الله عز وجل في مسألة توجع العبد من ذنبه وفي م... وانصداع قلبه كما قال العارفون وكما ورد في هذا الكلام وشعوره بانه قلبه بان قلبه يتقطع هو في حقيقة الأمر شعور العبد حتى الرواية المعروفة أن العبد لما جاءه الموت أمر بنيه أن يحرق جسده وأن يصيروه رمادا وبعدين يرش الرماد يذروه شوية في البحر شوية هذا حبد شعر ب ب هذا يقال في مرتبة الخوف من الله نعم. نعم. ولكنه شعور بأنه بأن ما هو عليه موجع وأنه قلب يتقطع وحتى الشاب الذي قال عنه وإن كانت الرواية فيها كلام قول النبي عليه الصلاة والسلام احملوا أخاكم فقد فتت الخوف كبدة فتت الفرق من الله أو الخوف من الله كبدة نحن عندما نشعر بهذا نشعر بأن الإنابة هي الإصلاح بعد التوبة هي الإصلاح بعد التوبة ولكن التوبة تحتاج قبلها إلى شعور بالحريق الذي, نبت في الذي شب في القلب يقول كيف فعلت هذا ولذلك شروط التوبة المشهورة أنا أعبر عنها تعبيرا مختلفا دائما أقول إنها شرط يتعلق بالماضي وشرط بالحاضر وشرط بالمستقبل الندم على ما في نعم. نعم هذا الإقلاع في الحاضر الإقلاع في الحاضر العزم على عدم التوبة نعم هذه المسألة، هذه منظومة الاستمرار من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل هي هي على بعضها كذا كما ذكر ابن القيم هي الإنابة اللي هي مسألة الإصلاح أخذ حرقة التوبة ولوعتها إلى استقامة إصلاحي يعني الاستقامة الاستقامة في الإنابة الخروج من التبعات والت التوجه للعثرات واستدراك الفائتات الله أكبر التوجه يا سبحان الله عظيم دايما في في مساءة التوجع ابن الجوزي في صيد الخاطر عليه رحمة الله يقول ايه يعني ان انا مش متذكر النص تحديدا لكن يقول ايه يعني ان انا اعدت انوح على نفسي فوجدت ابن العقيل ابن عقيل شيخ الحنابلة ناح فاعجبتني نياحته فانا انقلها هنا فاول نياحة التوجع او النياحة ابن عقيل ابن عقيل يوافقه, يوافقه ابن الجوزي انا مش عارف احنا نقول ايه في كلمة ابن عقيل فوا حسرتاه على زمان انقضى فيما لا يطابق الرضا فوا ووا حسرته على زمان انقضى فيما لا يطابق الرضا يتألم ويتوجع ويتحسر ويتقطع ازاي كم ساعة دول ولا سنة دول ولا يومين دول فاتوا فيما لا يطابق رضا الله حاجة توجه على القلب يخسر, يخسر. التوجع ده هو جزء من الانهب اللي هو الجزء اللي حضرك قلت عليه المستقبل الحاضر الحاضر التوجه ده هو الـ الـ العلاج بالألم اللي بيدفع في المستقبل إلى الانطلاق اللي هي استدراك الفائدات لو في المستقبل بقى العزم على عدم أو ذا أن يستدرك الفائت. نعم ولذلك يعني. وهل يستدرك ما فات نعم في في يعني احنا لازم نضع نصين تحت التصور الحقيقة. النص الأول أن ذنب العبد إذا كتب في الصحيفة فإنه لا يكتب فوراً وقوع الذنب. اه يصبر عليه؟ نعم، لأنه لعل له توبة، لعله يعود، لعله يرجع، لعله يخبط على جبهته ويقول إيه لَنَعَمَلْتُ ذَا، لعله يشعر بأنه يعتصر ويقول إن الله وإن عليه راجعون لقد كنت عاهدت الله ألا أفعل ما الذي فعلت؟ إذا حدثت هذه الاعتصارة فلا يكتب الذنب وانظر إلى كرم الله الله عز وجل كان يمكن أن يكتب الذنب ثم يمحى لكن الذنب لا يكتب حتى إذا أصر لمدة كتب الذنب فإذا أحدث العبد توبة محي الذنب وهذا هو الفرق بين العفو العفو أي أن يزال الذنب تماما تمام تمام تمام مش موجود ما حصلش يسمى العفو وبين أن يغفر يعني غفران الذنب, الذنب موجود والله عز وجل تجاوز عنه لما العفو الذنب لم يعد موجودا وقبلها لم يكتب كل هذه درجات تقول للعبد هو أنت هتأخر ليه العودة ربع ساعة هتأخرها ساعتين ليه ده في فرق في فرق كبير لو تلحق دلوقتي غير بعد شوية حتى فيما يتصل بالدخان بالدخان بال بال يعني أنا أعرف شخصا ظل يمسك السجارة في يده مش ما عندهش جرأة يولعها نتيجة مثل هذا الكلام أوه. لأنه مش قادر يعني كل ما يجب فظل يؤجل يوم اتنين مش قادر يولع السجارة من أجلي معنى كذا فالإنسان يعني إذا, إذا والله إذا القلب حيا وتوجع و... واشتعل فيه هذا الأمر يستحمي الله ولا يستطيع أن يقبل على الذنب مرة أخرى أما الناص الثاني فهو, فهو فهو مسألة العفو الحقيقة يعني هي تعتبر مكررة يعني إذن تأجيل إثبات الذنب ومسألة العفو ولذلك كلاهما يصب فيما بعد التوبة وهي الإنابة إلى الله والإرجاع ولذلك من اناب الى الله هو من ارجع لا من رجع فقط وانما من رجع وارجع إلى الله عز وجل اخواتي انا احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله